يقول نريد من سماحتكم نصيحة لطلبة العلم نصيحة لطلبة العلم أن يطلبوا العلم ابتغاء وجه الله وأن يعقدوا العزم على أن يعملوا بعلمهم وأن يتواضعوا لمن لا يعلمون وأن يحسنوا التأذب مع من يتعلمون منه وأن يحتلموهم وأن يعرفوا لهم فضلهم في تعليمهم العلم وإذا رأوا جاهلاً إياهم أن يأخذهم العجب بما اختلفوا عنه به من العلم فإن الله لو شاء لجعله أعلم منهم فإذا رأوا فاقد نعمةهم فيها فليجدد الشكر لله الذي منحهم هذه النعمة وليحرص على بذل العلم للجاهلين ليعلموهم ينصحون من رأوه محتاجا للنصيحة ويعلمون من جهل بقدر مستطاع ويعتبرون ذلك قربة عند الله جل وعلا وأنصحهم بأن يهتموا بعلم الشريعة وأفضل علم الشريعة معرفة كلام الله جل وعلا ومقاصد كلامه ومعرفة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومقاصده والتعلم ومعرفة أحكام العبادات قبل كل شيء وأن يجتهدوا في معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأنصح كل طالبي علم أن يكرر قراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد من عد الوهاب رحمة الله عليه ويكاو أن يكرر شرحه فتح المجيد ونحوه وأن لا يقول قرأته وانتهيت فإنه محتاج لقراءته كثيرا لأنه إما آية من كتاب الله وإما حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما إيضاح وبيان لذلك من كلام صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وكلام آئمة السلف الذين جدوا واجتهدوا في نصرة هذا الدين وإيضاح مقاصد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم